20-وما أغسلنا إِلَّا إلا رجالا نوحي إليهم أَهْلَ أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 21-وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا صَدَقَ نَامُ الوَعْدِ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن شَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ فَلَا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَمْشَيْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا ارْجِعُوا إِلَى مَا 124. واترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون 125. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين 126. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهُ وَلَّتَخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا لَتَخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فاعِلِينَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَادْمُغُوهُ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُمْ مِنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً فِيهِنَّ الْأَرْضُ هُمْ مَنَسِرٌ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتْ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لَا يُسَأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسَأَلُونَ اَمُتَّخِذُونَ مِن دُونِي آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَٰذَا ذِكْرُ مَن مَّعِي وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلَكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا صُبْحَانَهُ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 افلا يؤمنون وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا وجعلنا فيها فجاجا سبل لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وَهُمْ عَن آياتِهَا مُعَِضُون وَهُوَ الذي خَلَقَ الليلَ وَنَّهَارَ وَالشَّممسَ وَالقمَرُ وَالشَّمسَ وَالقَمَرَكُلون فيِي فَلك يَسْبَحون وَماَا جَعلناَا لِبَشَرِم مِنْ قَبَلِكَخُلْدَ أَفَإِم مِ التَّفَم الْ الغَالدُون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 لَمْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينًا لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا أَعْنَاقَهُمْ وَلَا أَعْضُدَهُمْ وَلَا هُمْ مِنْصَرُونَ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتُبَهْتُهُمْ فلا يستطيعون ردها ولا هم منضرون ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون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 بَلِ امْتَعْنَهَا أُولَٰئِكَ وَآبَاؤُهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أنا نَأْتِي الْأَرْضَ نُنْقِصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ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 وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَجَعَلْنَا مِنْ أَصْحَابِهِمْ أَنْبِيَاءَ وَمَا كُنَّا لَهُمْ عَابِدِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا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 1. وأنا على ذلك من الشاهدين 2. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين 3. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون 4. قالوا من فعل هذا بآلهتنا مِنَ الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم 125. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ طَالَبَ الْفَعْلَ كَبِيرُهُمْ هَذَا كَانُوا يَنْطِقُونَ فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا فَقَالُوا إِنَّكُمْ مَنْ أن 124. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون 125. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم.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 12 1. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ 12. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ 13. لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَهُ 14. جَعَلْنَا صَالِحِينَ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 لِيُحَصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَل لَّمْ تَشْكُرُوا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ عَاصِفَةٌ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ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 فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلِكَ وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنوني إذ ذهبا مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن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 والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابناياته للعالمين ان هذه امتكم امه واحده وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونْ وَتَقَطَّعْ أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا راجعون فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبًا وَحَرَام على قَرِْيَة النَّه لَْنَهَاأََّهُم لا يَرجعون حتىََّ إِذَا فُتِحَت يأَجدُ وَمَأَجدُ وَهُمْ مِنْ كلُلِّ حَدَب سِلُون وَقََرَبَ الْوعدُ الْ فإذها هي شاخصة أبصار الذين كفروا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كننا ظالمين إن وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لَهَا واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون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 وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء تطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده